ان تقول لنفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين ان تقول لنفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله self